الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحضر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 ذو صوارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون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 وَإذاَا خَلَوا إِ شَياقينهِمْ قالَوا إِا مَعَكُم إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزئون اللهَّهُ يَستْتَهْزِئُ بهِهِمْ وَيمُددهُم فيِي قُغِييانِهِمْ يَعْمَهُون أُدائِكَ الذي نَشْتَرَوا الضَلَلَتَ بِالهدَ فَمَا رَبِحَجارَةُهُم فَماَا رَبِحَتجارَتُهُم وَماَا كانَوا الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله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 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذهََ اللهَّ بِنُوره وَتََركَهُم في ظُلماتَات لا يُبَصعون صُمّ بُكم عُم فَهُم لا يَررجعون أَ كَصَبٍ مِنَ السمِ فيِي ظُلماتُ وَرعدد وَبَرقَ يجعللُونَ أصَابِعهُم فيِي آذَانِهِم مِن الصَّواعِقِ حَذَرَ المَووت واللههُ مُحيطُون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 نعم الله لمن حمده ربنا ولا الفضل الله الله الله اكبر الله اكبر Allah uh hu Allah oh. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم, الله. <سلام> عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ان اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماءا فاجعلنا به نابا وامسكناه من السماء ماءا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 الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله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 Oh পাপ মানুষ তো আদম সন্তানের উপস্থিত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 So if Jesus Christ, peace be upon him, bed for three days, who control the world? That means, if him God bide? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah, to be wrong. Look. Dr. Jaquiret sangya alap Proti Prati sonibar ratchad shattay. Aap puno shamprachar shakal shaday Bangladesh <laughs> bangladeeshe. <laughs> peace TV bangladeeshe. <laughs> <laughs> Shab thake joruri ki. कथा पूर्वे सफलता कुरान तेलावे क्यों जो शैम पालन करज कर खुशी हन मेस জানার জন্য দেখুন ফাজা এলে আমল পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وهو بكل شيء عليم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين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 قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ فَأَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ إِنكَ أَتَعَليمُحَكِيم قَالَ يَا أَدَمُ أَ بِأهُ بِأَسْمَائِهِمْ فَلََمَّاأَ بَأهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَّكُم قَالَ أَلَمْ أَقَُّكُمْ إِي علَمُ غَيْبَ السَّمَاواتِ وَالْأَْرضِ وَأَلَمُ ماَا تُبُدُون واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 وقال آدم من ربه كلمات فتاب عليه, فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا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 فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 কে আই ও ও আত্ম সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি মোহাম্মদ বদ্রুদ গোজানাদবি The prodigy dai of Islam, Farid Naik. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam. The illustrious son of the world-famous narrator of Islam, Dr. Zakir Naik. <laughs> Motivating towards the true path.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 सकाल साढ़ शत्रुदारत्रु के जयरार कौशल कुरानम एक नंबर चौत्री परम बंधु शत्रजित ना बर जय कर तर हृदय मन के जय कर